تروح بعيد تنساني وتهجرني اعيد زيد لها وذ الكره انا مليت من بُعدك ويظلمني اذا بتنساني انا بنساك بالمرة بعد ياسي القهرة وتتذكرني بعد ما جاء في بستاني ذبل زهرة غميت ولا لقيتك شي اهمرني من احساسك ولا عبرتني مرة انا مليت منك على كثر الغياب الشوق صبرني يصبرني على كثر الغلا وكبره ابيك بوص تحيني وتدركني ابيك تواسي اللي خانت عروه غرامي يا غرامي عنك ما استغني بداك الجرح لا لا تعودك ال شقق الصبر ابيك بوصل لي تحيني وتدركني ابيك دواسي اللي خنق الدوره روح بعيد تنساني وتهجرني اعيدك لنتعود الحر انا الليت من بطق ويظلمني اذا تنساني انا بس